يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا لاعب من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنت